إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة الذكر إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة الذكر